والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ فارس عباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقعون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 وَأَفْسَاهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 يسألونك عن الساعة أيان موساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت بالسماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما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 وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلََّا أَثقَلَ الدَّ وَلَّ رَبَّّهُ مَا ل إِ آتَتَناَا صَالِحَ لَكَُ مِنَْ الشَّكِرم فَلَمَّا آتَهُمَا صَالِحًا جعَلَهُ شُكَأَفِيمَا آتَهُمَا فَتَعَلَ الله عَمَّا يُشْرِكُ ما يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعينين يُنصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ